أبت نفحات هنسية فشد البلبل الفتحية وبدى البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات أمسية فشد البلغل الفتحية وبدى البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية, يلقي الأنوار الذهبية, يلقي الأنوار الذهبية اهلا اهلا اهلا المحفل انتم ابهى انتم اجمل فالاشعار تراقص بشرا وسر الحب كما جدول اهلا اهلا اهلا اهل محفل انتم ابهى أجمل. فالأشعار ترقص بشرا وسر الحب كماء الجدول قد شرفتم حافلة سمري مثل نجوم حول القمر قد شرفتم حفلة سمري مثل نجوم حول القمر, القمر. جئتم للأفراح طيورا تشدو حبا تشدو حُبًا فوق شجري تشدو حُبًا فوق شجري أبَدَنَ فَحَاتٌ أُنْزِيَةٌ فَشَدَّ الْبُلْبُلُ الْفَتَحِيَةُ وَبَدَّ الْبَدْرُ الَّيْنَ تَشَوَّقَيْنِ الْقِلْنَ وَارَدْ فشد البلبل الفتحية وبدى البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية, يلقي الأنوار الذهبية شكرا يا أصحاب الهمم دمتم دوما فوق القرى هجى الشعر فأجرى قلمي شكرا يا أصحاب الهممي دمتم دوما فوق القمم لما عطرتم مجلسنا هجى الشعر فأجرى قلمي هيا يا إخواني هيا ننثر ورد الفل سويا هيا يا إخواني عند الكل سويه فوق الضيف اليوم سلاما حي الله الضيف وبيع الله الضيف وبيع الله ضيف وضييا أثبت نفحات أمسى فشد البلبل الفتحيه وبدل بدر شوقا يلقي أنوار الذهبية هبت نفحات أمسية فشد البلبل الفتحية وبدى البدر الليلة تشوقا يلقي أنوار الذهبية يلقي أنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية, يلقي الأنوار الذهبية, يلقي الأنوار الذهبية